أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عنا ذلك العظيم أن ليهم فيه مبتلين كلا تعلمون ثم كلا دُونَ وَنَبَاكَ وَجَمٌّ وَفِي أَرْضِكَ إِنَّ وَلَظَ بَصْلِكَ كَانَ لِقَاصٍ يَوْمَ يُبْدِي ظُهُورِ الْقُورِ جَتُونَ أَزْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ إِنَّ جَهَنَّمَ كان اصينا مكياها فلوبلن نزيدك إلا عذاب إن المستدين مكياها أذاب طعاما و كواهب أثرا و كأسندها